فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بِالنَّسِيبِ إِذَا هُمْ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بِالنَّسِيبِ إِذَا هُمْ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا مساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم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 لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل منا تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لا ولا يستحسرون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 فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسألون عما يفعل لا يسألون عما يفعل وهم يسألون ام يتخذون من دونه الالهه قل هاتوا بُرْهَانَكُمْ لكم قل هاتوا ضرها لكم هذا ذكر من معي وذكر من قبدي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من, من وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أرسلنا من قبلك من رسول إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا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 خشيتهم مشفقون، وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِ الْعَابِرِينَ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 كل في فلك يسبحون